جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول إذا كان الأخ مكفوف البصر فهل يستأذن في هذه الحالة؟ الاستئذان من أجل البصر الاستئذان من أجل البصر لكن الكفيف أيضا لا يدخل بيوت الناس إلا إذا أذن له إلا إذا, إلا إذا أذن له بالدخول والاستئذان من أجل بصر لكن دخول بيوت الناس لا بد فيه من الاستئذان نعم يقول هل الاتصال بالجوال على الهاتف فيه استئذان ثلاثة مرة لا هذه مسألة أخرى يعني الاتصال بالجوال يتصل لكنه أيضا لا ينبغي للإنسان أن يسي إلى إخوانه في الجوال يعني بعض الناس يتصل وتنقطع الاتصال يعني الرنات المحددة تنقطع ثم يعيد الاتصال في اللحظة نفسها ويعيد إلى عشر مرات إلى عشرين مره في بعض الحالات وهذا مخالف لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد يكون من تتصل عليه مشغولا في درس أو في امر أو في مشكلة أو في عمل أو نحو ذلك فهذا مما لا يليق بالمسلم أن يفعله مع إخوانه عندما يتصل بهم. نعم. يقول ما مناسبة إرادة المصنف رحمه الله حديث الحجاب بين حديث السلام. إرادة الأحاديث اولا هو بدأ رحمه الله تعالى بالسلام، ثم ذكر بعده الاستئذان، وبين ذلك ذكر نزول الحجاب، وعرفنا أن الاستئذان من أجل النظر. ومن يأتي إلى بيوت الناس لا يحل له أن يطلع على ما فيها أو أن ينظر إليها وأنه لا بد له أن يستأذن وبين يدي الاستئذان يأتي السلام ولهذا جاءت الأبواب مرتبة عند البخاري رحمه الله تعالى على هذا النحو نعم يقول هل يستأذن الأب للدخول على ابنته مر معنا ما يدل على ذلك في الأبواب التي عقدها البخاري رحمه الله تعالى لان الاب ليس على كل احوال ابنته يحب ان يراها ليس على كل احوال ابنته يحب ان يراها قد تكون تبدل ثيابه ولا يحل له ان يراها على تلك الحال ولهذا يستاذن يقول من ايضا فيما يتعلق بالزوجه وسال امس احد الاخوه عن ذلك هذا جاء في بعض الاثار عن السلف عن ابن مسعود وعن الإمام أحمد قال إذا أراد أن يدخل عليها يتنحنح قال ابن مسعود ايضا جاء هذا المعنى عن أحمد بن حنبل قال يتنحنح أو يحرك نعله بحيث يسمع والمراد بذلك ليس النظر وإنما حتى ترتب حالها ويدخل عليها على صورة ترضيه